Book 2 18 18 18 Прибирання в домі تنظيف المنزل تنظيف المنزل Сьогодні субота اليوم هو السبت اليوم هو السبت. اليوم مايمو تشاس. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم ми прибираємо квартиру. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. Я прибираю ванну-кімнату. Ана унадзіфу л-хаммам. Мій чоловік миє автомобіль. Завжі ягсілу сайяра. сайяра. Діти чистять велосипеди. Ал-атфал юнадзіфу الاطفال ينظفون الدراجات بابوسيا تروي الزهور الجده تسقي الزهور الجده تسقي الزهور ديتي يبرائت ديتيا تشوكيمنات الاطفال يرتبون غرفه الاطفال الاطفال يرتبون غرفة الأطفال. ميتشولوفيك يربىي سفيي بيسيموفي ستيل. زاوجي يرتب مكتبه. مكتبه. يا كادو بيليزنو ف برايلنو ماشينو. انا اضع الغسيل في الغساله. انا اضع الغسيل في الغساله. Я вишаю білизну. انا انشر الغسيل. انا انشر الغسيل. Я прасую білизну. انا اكوي الملابس. انا اكوي الملابس. Вікна <تصفيق> брудні. النوافذ وسخه. النوافذ وسخه. Підлога <بتلوها> брудна. <برودنا> الأرضية وسخة. الأرضية <بتلوها برودني> وسخة. Посуд брудний. الصحون وسخة. الصحون وسخة. Хто миє вікна? من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ кто пило сосить من ينظف بالمكنسه الكهربائيه من ينظف بالمكنسه الكهربائيه кто يغسل البسود من يغسل الصحون من يغسل الصحون